الذَّبَتْ ثمَمود الْمُررسَلين إِذ قَالَ لَمْ أَخُهُم صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُون إِن لَكُمْ رَسُولٌ أَمين فَاتَّقُ الللهَّه وَأَطيعون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إنِْ أَجرِْيَ إِللاا عَ رَبِّ الْ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 فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتُم مِّنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ يوم عَظِيمٌ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 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوْطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمْرُكُمْ مِّنَ الْقَالِينَ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 فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ